سحره فاطمه سحره فاطمه, يا سحرة, فاطمة يا سحره يا فاطمه مشتاقه روح الحنينه يا فاطمه يا زينه السفينه يا لها شراع وان انت وبيا ق يا صرتي لها شراع وان انت روح الحنينه Ya Sahra Ya Sahra Ya Sahra Ya Sahra Ya Sahra Mish takar rujhdi Ya rujh Huma Hami Widda lgizha ayd Widda adu harami Mish takar rujhdi Ya rujh Huma Hami Widda lgizha ayd Widda adu harami Atmane a دينا اح الحمامي وصل ما فاضي جو نار البعاد يا الحرى يسعر لهيبه نار البعاد اشواق <تصفيق> صعبه وغير نار البعاد يا الحرى يسعر لهيبه نار اصامرنا وضاع وين انت وبياقاع مشتاق روح الحنينه مشتاق روح الحنينه مشتاق روح الحنين يا زهره يا فاطمه يا زهره روح الحنينه يا فاطمه يا سر يا العسفين يا صرتي لها جراح سرت الهجران وين انت وياك مشتاق اروح الحنينه مشتاق اروح الحنينه مشتاق اروح الحنين يا سهر اپنا سهر اپنا سهر العشقي بيا حياتي يا سر في طيبي وصيئك نياتي يا العشقي بيا حياتي يا سقي طيفي وطيوب النيات خادم ونادي خدمه ذباتي شف عيناري هدب مماتي خادم ونادي بخدمه ذباتي شف عيناري هدب مماتي يوم الحشر تحضرين ليال الزهر يوم الحشر يا زهرة وكتاب بيدي يوم الحشر نظري اني يا زهرة بيدي يوم الحشر يا زهرة وكتاب بيدي ذوب يا نادوا جاع وين دا روح الحنينه يا زهره فاطمه يا زهره فاطمه يا زهره فاطمه مشتاقه روح الحنينه يا فاطمه يا ساري العذبين يا روح الحنين يا سحر فاطمه يا سحر فاطمه يا سحر مشتاق <تصفيق> وعيني مشتاق احسي اشيتاق وحنيني مشتاق اروح ويدليلي وعيني مشتاق احسي اشتياق وحنين يا ام ابو هل رجل رغم المسافه اللي بيني رغم المسافه من الزغر وسط من الزغر على مدن من الزغر وسط من الزغر على مدن ورباها بد ما ضاع وين قلبي يا قاع بد ما ضاع وين يا قاع مشتاق روح الحنينه مشتاق روح الحنينه مشتاق روح الحنين يا صحا طف الماء نهر طف ما المنتج للمنكم لهذا العمل للشار سعدي وعادلنا يا سفينه صرت لها شراع وان يا صرت لها ndi wib ya qar Mish tak ha roochi lhaninah Mish tak ha roochi lhaninah Mish tak ha roochi lhaninah Ya zahra Pاطمة Pاطمة Pاطمة Khi li ina kiburij Yihaz zahra halik Wajadna luqtah Wutradah halik Khi li ina kiburij Yihaz zahra halik بسم الواله قوم وباسم الجلاله باسمك يا زهراء يرد النواله بسم الوالي قوم وباسم الجلاله يا الحسن يا دار فقر ويتام يا الحسن اتمنى صير الحمانه يا الحسن يا دار فخر ويتام الحسن اتمنى اصير حمامه وتعملك هلساع وانك يوب يا قاع وتعملك هلساع وانك يوب يا, يا, يا, يا قاع مشتاق روح يا زهره يا زهره يا زهره مشتاق روح الحنينه يا فاطمه سبيني يا صرت الهشاع وان انت وبياقاع يا صرت الهشاع وان انت وبياقاع مشتاق اروح الحنينه مشتاق اروح الحنينه مشتاق اروح الحنين يا سهره يا سهره فاطمه سهره المونتاج محمد العبودي تم التصوير والمونتاج في مؤسسة فنون بإدارة المصور علي هاشم لحميداوي